فَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّتٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ تَتْلُو عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَتْلُو عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ تَتْلُو عَلَيْهِمُ الَّذِي قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب